القاهرة حكمة مثل علم طرفة اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من شعر الحكمه الخير خير وان طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زادي مثل زي بياع البدنجان ما يهاد صاحبه إلا بالسودة مثل يضرب لشخص لا يعرف في تعامله اليومي إلا القبيح من القول والفعل حتى مع أصدقائه وأصحابه فيكون مثل بائع الباذنجان يعطي لصاحبه ومعارفه أفضل ما عنده من الباذنجان وهو ما كان شديد السواد والأسود في ثقافتنا الشعبية لون غير محبوب لارتباطه بالظلام ومواقف الحزن وكل ما هو شر بصفة عامة هذا المثل زي بياع الباذنجان نيهاد صاحبه إلا بالسودة أظنه يحتاج لمراجعة ما رايكم؟ علم الباذنجان الأسود للباذنجان بصفة عامة فوائد عديدة تعرفنا عليها في حلقة سابقة إلا أن للصنف الأسود من فائدة كبرى أشارت إليها دراسة علمية حديثة هذه الدراسة والتي قام بها باحثون أمريكيون انتهت إلى أن الباذنجان الأسود يمكن أن يساعد بفاعلية في الوقاية من الأورام السرطانية جاءت هذه النتيجة استنادا إلى اكتشافهم أنه يحتوي على مستويات عالية من المركبات المضادة للأكسدة والتي تحمي خلايا الجسم من التلف التأكسدي الناتج عن معالجة الطعام أهم هذه المركبات التي يحتوي عليها بكثرة الباذنجان الأسود حمض يسمى كلوروجينيك يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة هذا بالإضافة إلى 13 حمضا فيونوليا آخر نظرا لأن معظم العناصر المعدنية توجد في قشرة الباذنجان لذا ينصح خبراء التغذية بتناوله دون تقشيره وعند طهيه يفضل أن يكون مسلوقا أو مشوية توفيق ان توفيق ان نجم من أبرز نجوم فن التمثيل وعلم متميز على أدوار الشر في السينما العربية ولد بالمحافظة المنوفية في عام 1924 وبعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950 التحق بالمسرح الحر ثم بالمسرح القومي ليصبح واحدا من أهم نومان بدأ مشواره مع السينما بفيلم ظهور الإسلام عام 1951 وبعده تتابع عطاؤه الفني في نحو 350 فيلما اشتهر فيها بأدوار الشر والتي لم تخلو من خفة ظل تميز بها من أشهر هذه الأفلام ابن حميدو عريس مراطي سر طائية لخفة في بيتنا رجل الناصر صلاح الدين مراطي مدير عام المذنبون حدوت مصرية وآخر أفلامه لعدم كفاية الأدلة في مجال المسرح اشترك في حوالي مئتي عمل مسرحي من أشهرها بداية ونهاية سكت السلامة ومصرحية عيلة الدوري كما شارك بالتمثيل في العديد من المسلسلات الإذاعية في السادس والعشرين من نوفمبر 1988 انتقل الفنان توفيق الدين إلى رحمة ربه عن حوالي 64 عاما كانت عبقرية الفنان توفيئ الدين في أدائه لأدوار الشر سببا في جعل بعض الناس يتعاملون معه في الواقع على أنه شرير بالفعل ومن طريف ما يروى في هذا الشأن أنه عندما سكن في العباسية لأول مرة ذهب ليشتري لحما من دكان جزار يقع تحت بيته فما كان من الجزار إلا أن طارده بالساتور لأنه لا يسمح للصوص بدخول دكانه خماسيات مع تحيات وفيق أبو نصر